بوك تو مو بفايا ايدو خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون بيمان اسريم وده في المطار في المطار نينو ييت هنسكي وكا فلايت تيكت بوك جيها لان كوتو نانو من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا ادي دايركت فلايت هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر بوك ويندو سيت سموكينج تشيكودني من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين نينونا ريزرفيشن ني كانफर्म ചെയ്യाल അൻകുട്ടുനാനു من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز نينونا റിസർവേഷനി കാൻസൽ ചെയ്യाल അൻകുട്ടുനാനു من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز ميننا ريزرفيشن ني مارچل انكونتنانو من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز روم كي نيكست فلايت ايپدو متى تقلع الطائره التاليه الى روما متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ انكا 2 سيطلو اونايا هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ ليو، كيوولم 1 سييتو ماتريمي اوندي لا، مازال عندنا مكان لواحد فقط. لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط مانام يببوض ديكو تامو؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ مانام يببوض چيركن تامو؟ متى نصل؟ متى نصل؟ سيتين سنتركي باسي يببوض بيلتون دي؟ متى يذهب؟ باس إلى وسط المدينة متى يذهب باس إلى وسط المدينة؟ أدي مي سوت كيسا؟ هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ أدي مي باقة؟ هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ أدي مي سامانة؟ هل هذه امتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ مين انت سامان تيسكيلتشو؟ كم اخذ معي امتعه في الطائره؟ <تصفيق> كم اخذ معي امتعه في الطائره؟ 20 <تصفيق> <عشرين> كيلو 20 <تصفيق> <عشرين> كيلو 20 كيلو ينتي కేవలం ఇరవై కిలోలు మాత్రమే విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ బిఓ డాఈ ఫర్ ది బుక్ అండ్ ది టెక్స్ట్స్